أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها و أ ز و ا ج م ط ه ر ة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إ ن ن ا آ م ن ا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما ب ا ل ق ص ط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب فان حجوك ا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أ ا س ل م ت م ف إ ن أ س ل م و ا فقد اهتدوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ والله بصير بالعباد إ ن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أ ل ي م أ و ل ئ ك الذين حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ناصرين أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يدعون إ ل ى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك ب أ ن ه م قالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إ ذ ا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء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 قل إ ن تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أ ط ي ع و ا الله والرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين إ ن الله اصطفى آ د م ونوحا و آ ل إ ب ر ا ه ي م و آ ل عمران على العالمين ذ ر ي ة بعضها من بعض والله سميع عليم إ ذ قالت ا م ر أ ة عمران رب إ ن ي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إن اني وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت وليس الذكر ك ا ل أ ن ث ى و إ ن ي سميتها مريم و إ ن ي أ ع ي د ه ا بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أ ن ى لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب ه ن ا ك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب أ ن الله يبشرك بيحيى مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و م ر أ ت ي ع ا ق ر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آ ي ة قال آ ي ت ك أ ل ا تكلم الناس ثلاثه أ ي ا م إ ل ا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي و ا ل إ ب ك ا ر واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إ ل ي ك وما كنت لديهم إ ذ يلقون أ ق ل ا م ه م أ ي ه م يكفل مريم وما كنت لديهم إ ذ يختصمون إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله يبشرك ب ك ل م ة منه إ ن الله يبشرك ب ك ل م ة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أ ن ا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ورسولا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ي قد جئتكم ب آ ي ة من ربكم أ ن ي أ خ ل ق لكم من الطين ك ه ي ئ ة الطير ف أ ن ف خ فيه فيكون طيرا ب إ ذ ن الله و أ ب ر ئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص واحيي الموتى ب إ ذ ن الله وانبئكم بما ت أ ك ل و ن وما تدخرون في بيوتكم إ ن في ذلك ل آ ي ة لكم إ ن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ة من ربكم فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن إ ن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أ ح س عيسى منهم الكفر قال من أ ن ص ا ر ي إ ل ى الله قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله آ م ن ا بالله واشهد ب أ ن ا مسلمون ربنا آ م ن ا بما أ ن ز ل ت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إ ذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ح ك م بينكم في ما كنتم فيه تختلفون ف أ م ا الذين كفروا ف أ ع ذ ب ه م عذابا شديدا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ناصرين و أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم أ ج و ر ه م والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك ا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم وانفسنا ن س ء ا ونساءكم و ن أ وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من إ ل ه إ ل ا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم أ الا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا ب أ ن ا مسلمون يا أ ه ل الكتاب لم تحاجون ف ي إ ب ر ا ه ي م وما أ ن ز ل ت ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا من بعده أ ف ل ا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إ ن أ و ل ى الناس ب إ ب ر ا ه ي م للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آ م ن و ا والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أ ه ل الكتاب لم تكفرون بايات الله و أ ن ت م تشهدون و تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم ن بالباطن يا الكتاب الحق الحق أهل لم ت م ع و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل الكتاب آ م ن و ا بالذي أ ن ز ل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا آخرة, واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل إ ن الهدى هدى الله أ ن يؤتى احد مثل ما أ و ت ي ت م أ و يحاجكم عند ربكم قل إ ن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أ ه ل الكتاب من إ ن ت أ م ن ه بقنطار يؤته إ ل ي ك ومنهم من إ ن ت أ م ن ه بدينار لا يؤديه إ ل ي ك إ ل ا ما دمت عليه قائما ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أ و ف ى بعهده واتقى ف إ ن الله يحب المتقين إ ن الذين يشترون بعهد الله و أ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لا خلاق لهم في ا ل ا خ ر ة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م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 ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر ب ا ب ا أ ي أ م ر ك م بالكفر بعد إ ذ أ ن ت م مسلمون و إ ذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ ا ق ر ر ت م و أ خ ذ ت م على ذلكم اصري قالوا أ ق ر ر ن ا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون أ ف غ ي ر دين الله يبون وله أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها و إ ل ي ه يرجعون قل آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل علينا وما أ ن ز ل ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين كيف يهد ي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول حقا وشهدوا أ ن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أ و ل ئ ك جزاؤهم أ ن عليهم ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إ ل ا الذين تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ف إ ن الله غفور رحيم إ ن الذين كفروا بعد إ ي م ا ن ه م ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ا ل ذ ي ن كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أ ح د ه م ملء ا ل أ ر ض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أ ل ي م وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به عليم